الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا هَا إِبْرَاهِيمَ وَلَا قَالَ لَا نَفْعَ لَدَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاَوْنَ ابْنَنَ لَهُ إِذْ قَوِيَعْقُود كُلَّمْ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ மியூரி சூலயமனஃப وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإليا كُلُّ مِنَصَّادِخِينَ وَإِذْ مَا يَلَا وَلْيَسَاعَ وَيُنْسَأَلُوا وَكُلَّنْ فَضّ قُلْنَا عَلَى اللَّالْمِينَ وَمِنْ آبَا لِكَانَ هُوَ الله وَلَوْ أَنَّ رَكُولا حَبِطَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولا اللَّهُ فَبِهِ نَذْقُمُ قُتْدَهُ قُل لَّا أَسْأَلُكُم مَّا عَلَيَّ أَجْرًا